قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مَوْلَاكُمْ وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نَبَّأَتْ بِغِي وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرّ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا بِهِ قَالَتْ مَنْ هَذَا قَالَ نبأني الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إن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 Asa Rabbu, ıtalakun ne yübedeğu azvaj al xayra min kun 117. عابدات سائحات ثيبات يا أيها الذين آمنوا حَصْكُم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أَفَرُوْا لَا تَعْتَذِرُ الْيَوْمُ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا توبوا إلى اللَّهِ توبة نصوحا توبوا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 119. على كل شيء قدير 110. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير 126. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة نوط 127. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا 114. فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين 115. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب بن عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصلت فتورجا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربك وكتبه وصدقت بكلمات ربك وكتبه وكانت من القانتين